السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إليه ومن دين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في يوم من جديد من أيام رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وأن يجعل مآلنا إلى جناته وأن يعيدنا من عقوبته وانهرانه وأن يجعلنا وياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء, الجزء الثالث والعشرين من المختصر في التفسير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى من بداية سورة ياسين طيب نبدأ إن شاء الله سورة ياسين سورة مكية من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة قلنا ان ياسين ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ولا طه وإنما هي من الحروف المقطعة زي ألف لاميم طاسين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 على منهج مستقيم وشرع قويم وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغلبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم، لتخوّف قوما وتنذرهم، وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم، فهم لا عن الإيمان والتوحيد، وكذلك شأن كل أمة إن قطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل.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 وسواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عند الله هؤلاء الكفار المعاندين للحق أخوفتهم يا محمد أم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون بما جئت به من عند الله فهم لا يؤمنون بما جئت به من عند الله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 واضرب لهم مَثَلًا أصحاب القرية إِذْ جاءها المرسلون واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون حين أرسلنا إليهم أولا رسولين ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذب هذين الرسولين، فقويناهما بارسال رسول ثالث معهم، فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: إن نحن الثلاثة، أي إن نحن الثلاثة إليكم مرسلون لندعوكم إلى توحيد الله واتباع شريه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قال اهل القضيه للمرسلين لستم الا بشر مثلنا فلا مزية لكم علينا وما انزل الرحمن عليكم من وحي ولستم الا تكذبون على الله في دعواكم هذه قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية ربنا يعلم إن إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عنده وكفى بذلك حجة لنا قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح ولا نملك هدايتكم قالوا إننا تطيرنا بكم لئلا لم لنرجم لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قال أهل القرية للرسل إن تشأمنا بكم وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت ولا ينالنكم ولا ينالنكم من عذاب موجع قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال, قال الرسل ردا عليهم شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله وترككم اتباع رسله اتتشائمون ان ذكرناكم بالله بل أنتم قوم ال... بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي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 أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق إن يريد الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعة هذه المعبودات شيئا فلا تملك لي نفعا ولا ضر ولا تستطيع أن تنقذني من السوء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 فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمني يا ليث قوم الذين, الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب وبما أكرمني به ربي ليؤمن مثل ما آمنت وينال جزاء مثل جزائي من فوائد العيات أهمية القصص في الدعوة إلى الله الطيرة والتشائم, الطيرة والتشائم من أعمال الكفر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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذاهم صرع لم تبق منهم باقية مثلهم كنار مثلهم كانار كانت مشتعلة فانطفأت كانار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لها أثر يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه ويستهزئون به فكان عاقبتهم الندامة, فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله ألم يروا كم أهلنا قبلهم, قبلهم؟ من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم يرى هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبارة في من سبقهم؟ ألم هؤلاء عبرة في من سبقهم من الأمم؟ فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق هذه الأرض اليابسة المجدية أنزلنا عليها المطر أنزلنا عليها المطر من السماء فانبثنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس فالذي أحي هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم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 وان وانفس الناس حين حيث انشا الذكور والاناث ومن أنفس الناس حيث انشا الذكور والذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما وايه لهم الليل نسلخ منه نهار فاذا هم مظلمون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 وآية لهم دالة على توحيد الله سبحانه هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليل الذي قدرناه منازل كل ليلة يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله فلا تتجاوز ما قدر لها فلا الشمس فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتتغير لتغيير مساره أو إذهاب نوره وللليل يمكنه أن يسبق النهار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 من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضر وإخراج الحب منه من أدلة التوحيد خلق المخلوقات في السماء والأرض وتسييرها بقدر وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَلَوْ أَرَدْنَا إِغْرَاقَهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ فَلَا مُغِيثَ يُغِيثُهُمْ إِنْ أَرَدْنَا إِغْرَاقَهُمْ وَلَا مُنْقِذَ يُنْقِذُهُمْ إِذَا غَرِقُوا بِأَمْرِنَا وَقَضَائِنَا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد لا يتجاوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنون وإذا, وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا مما تقدمون عليهم من أمر الآخرة وشدائدها واحذروا الدنيا المدبرة التي وحذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبارين به وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة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 كلمة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هناك سين فوق كلمة مرقدنا وجنبها على هامش المصحف مكتوب سكتة لطيفة على الالف سكتة سكتة لطيفة بمعنى الوقف بدون تنفس السكت هو الوقف بدون تنفس الوقف هو وقف بتنفس لكن السكت يكون بدون تنفس يعني أقول إيه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ليه هنا سكت اللطيفة دي لاننا لو وصلت يتغير المعنى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا كأن هذا يعيد عليه على مرقدنا وبعدين يستشكل بقى موضوع ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كأن كانها نفي كأن ما هنا للنفي هنا لكن يجب الوقف هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الإجابة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون عندي فيها وجهين إما أنا أقف بسكت يعني أسكت فيها بدون تنفس وإما أقف بتنفس يعني أقول إيه قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لكما ينفعش أن أوصل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 سلام قولا من رب رحيم ولهم, ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم بهم فإذا سلم عليهم حصلت لهم سلامة من كل الوجوه وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها وامتاز اليوم أيها المجرمون ويقال المشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين فلا يليق بهم أن يكونوا معكم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 ولقد اظل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ولقد اظل الشيطان منكم خلقا كثيرا افلم تكن لكم عقول تامركم بِطَاعَةِ ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طَاعَةِ الشيطان الذي هو عدو وضحوا العداوه لكم هذه جهنم التي كنتم توعدون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 ولو نشاء إذهاب أبصارهم لاذهبناها فلم يستبقوا ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم عن ولو نشاء تغيير خلقهم وأقعادهم عن على ارجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا إلى الأمام ولا رجوعا إلى وراء ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ومن نمد في حياتهم الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف افلا يتفكرون بعقولهم ويدركون ان هذه ويدركون ان هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود ليست دار بقاء ولا خلود وان الدار الباقيه هي دار الاخره وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقرآن وقران مبين وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك لانه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته حتى يصح لكم ادعاء حتى يصح لكم الادعاء حتى, يص حتى, يص حتى, يص حتى يصح لكم انه شاعر ليس الذي, علمناه إلا ذكرا وقر... ليس... ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرانا واضحا لمن تأمل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا القلب مستنيع البصيرة فهو الذي ينتفع به ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلغ دعوته إليهم فلم يبق لهم عذر يعتذرون به من فوائد الآيات في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر لهم على بال أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن ويزداد من العلم منه والعمل أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون يتصرفون فيها بما, بما تقتضيه مصالحهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وسخرناها لهم وجعلناها منقادا لهم فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم ومن لحوم بعضها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع غير ركوب ولهم فيها منافع ظهورها والأكل من لحومها مثل أصوافها وأبالها وأشعارها وأثمانها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 أو لم يُفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أن خلقناه من مني، ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال، ألم يرى ذلك؟ ثم صار ثم صار كثير الخصام والجدال، ألم يرى ذلك أن به على إمكان وقوع البعث؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم غفل هذا الكافر وجهلا حين استدل بالعظام البالية على استحادة البعث فقال من يعيدها وغاب عنه خلقه من العدم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يا محمد مجيبا إياه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 أوليس الذي خلق السماوات والأرضان على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموت بعد إماتتهم؟ بل إنه القادر عليه وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها فلا يخف عليه منها شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول لهم فيكون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 من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وما يبقى ويعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى تعينا من سورة يسين ونبدأ في سورة الصفات إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا سورة الصفات سورة مكية من مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن التفسير أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصه فالزاجرات زجرا وأقسم بالملائكة التي تزور السحاب وتسونخه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل. فالتاليات ذكرا وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله. إن إلهاكم لا واحد إن معبودكم بحق أيها الناس لا واحد لا شريك له وهو الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب ان جملنا اقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميله هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلائله وحفظا من كل شيطان مارد وحفظ وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن طاعة فيرمى بها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يحيه, الله إذا تكلموا بما يحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره ويرمون بالشهب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع إلا من خطف تفأت معه شهاب ثاقب إلا من اختطف من الشياطين خطفة وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض فيتبعه شهاب مضيء يح... فيتبعه شهاب مضي يحرقه، ربما يلقي يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة. فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم مطين اللذب. فسأل فسأل يا محمد الك فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة ان خلقناهم من طين لزج فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللزج بل عجبت ويسخرون بل عجبت يا محمد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 وإذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بارية متفتتة أئنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟ إن هذا لمستبعد مستبعد أبؤنا الأولون أو يبعث أبؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا قل نعم وأنتم داخرون قل يا محمد مجيبا إياهم نعم تبعثون بعد أنصرتم تبعثون بعد أنصرتم ترابا وعظاما باليه ويبعث أبؤكم الأولون تبعثون جميعا وأنتم صاهرون زللون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 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ويقال للملائكة في ذلك اليوم اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمشايعون لهم في التكذيب وما كانوا يعبدونهم من دون الله من الأصنام فعرفوهم طريق النار وذلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم وقفوهم إنهم مسؤولون واحبسوهم قبل إذخالهم النار للحساب فهم مسؤولون ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار من فوائد لايات تزين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع منها تحصيل الزين والحفظ من الشيطان الماردة. إثبات الصراط وهو جسر ممدود على مثن جهنم يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار ما لكم لا تناصرون ويقال لهم توبيخا لهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعض كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن اصنامكم تنصركم بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم منقادون لامر الله ذليلون لا ينصر بعضهم بعض لعجزهم وقلة حيلتهم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فهقالينا قولوا ربنا ان لا ئقون فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قولي لا جَهَنَّمَ ان جهنم منك وممن من تبعك منهم اجمعين ومن ثم فان لا لا محادثه ما توعد به ربنا فاغويناكم غاوين فدعوناكم إلى ان فدعوناكم الظلال كنا عن طريق الهدى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 إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك وترك ما يخالفها رفض الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه ويقولون إن لترك آلهتنا لشاعر مجنون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 انكم إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل إنكم أيها المشركون لذائق لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل وما تجذون إلا ما كنتم تعملون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 ومقابلة بعضهم مع بعض وهذا من كمال السرور يقول أئنك لمن المصدقين يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئذا متنا, وصرنا أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أئنا لما بعثونا ومجازونا على أعمالنا التي عملناها في الدنيا قال هل أنتم مطلعون قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلعا فقال هو فرأى قرينه في وسط الجحيم قال الله إن كتنا تردين قال الله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وانكار البعث ولولا نعمة ربي كنت من المحضرين ولولا عام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى عذاب. لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل الجنه ولما انها كلامه مع قرينه من اهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال افما نحن بميتين فلسنا نحن اصحاب الجنتي بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار إن هذا هو الفوز العظيم إن هذا الذي جازان به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يساويه لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون فإن هذا هو التجارة الرابحة أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة أم شجرة الزقوم أم شجرة, الزقوم أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ان جعلناها فتنة للظالمين إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي، حيث قالوا إن النار تأكل الشجر فلا يمكن أن ينبت فيها، فلا يمكن أن ينبت فيها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت، فهي شجرة تخرج في قاع الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين وقبح المنظر وقبح المنظر دليل على قبح المخبر وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم فإنهم لآكلون منها فماليون منها البطون فإن الكفار لاكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منها ومالئون منه بطونهم الخوية ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار ثم إن مرجعهم إلى الجحيم ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب ثم إنهم ألفوا, إنهم ألفوا آباءهم ضالين إن هؤلاء الكفار وجدوا اباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لهم لا حج لا عن حجة فتأسوا بهم تقليدا لهم لا عن حجة فهم على آثارهم يهرعون فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين ولقد ضل قبلهم اكثر الأولين ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الامم ولقد ارسلنا فيهم منذرين ولقد ارسلنا في تلك الامم الاولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم, انذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم إن نهايتهم كانت دخول ان نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم إلا عباد الله المخلصين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 ونجيناه أهله من الكرب العظيم ولقد سلمناه أهل بيته والمؤمنين معه من أذا قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه من فوائد الآيات الظفر بن الجنان هو الفوز الأعظم ولمثل هذا العطاء ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون إن طعام أهل الجنة إن طعام أهل النار هو الزقوم ذو الثمر المر الكريه ذو الثمر المر الكريه الطعم والرائحة العسير, العسير, العسير البنع المؤلم الأكل أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه والله نعم المقصود المجيبة سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين وتركنا عليه في الآخرين وابقينا له في الامم اللاحقه ثناء حسنا يثنون به عليه يثنون به وابقينا له في الامم اللاحقه ثناء حسنا يثنون به عليه سلام على نوح في العالمين امان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن إن كذلك نجزي المحسنين إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده ثم إنه من عبادنا المؤمنين إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحد وان من شيعته لابراهيم وان ابراهيم من اهل دينه الذين وافقوه في الدعوه الى التوحيد الى توحيد الله اذ جاء ربه بقلب سليم اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك الناصح لله في خلقه اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون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 فنظر إبراهيم نظره في النجوم يدبر مكيده للتخلص من الخروج يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه فقال إن سقيم فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم اني مريض فتولوا عنهم مودبرين فتركوه وراءهم وذهبوا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فما لأ إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم ما لكم لا تطيقون؟ ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم أمثل هذا أمثل هذا أمثل هذا, أمثل هذا يُعبد من دون الله فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فما لعليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنا ليكسرهم فأقبلوا إليه يزفون فأقبل إليه عباد الأصنام هذه يسرعون قال أتعبدون ما تنحتون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 قالوا ابن له بنيانا فألقوه بالجحيم فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجؤوا إلى القوة فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم قالوا ابنوا له بنيانا وأملؤه قالوا ابن له بنيانا وأمل وأملؤه حطب ثم مرموه فيه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريح منه فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته سيدلني ربي, سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة ربي هب لي من الصالحين يا ربي أرزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة فبشرناه من حليم فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابانا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما شب اسماعيل وادرك سعيه فلما شب اسماعيل وادرك سعيه سعيه ابيه راى ابوه إبراهيم رؤيا وروى الأنبياء وحي قال إبراهيم مخبرا قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤية يا بني إني رأيت في النوم اني أذبحك فانظر ماذا فانظر ما ترى في ذلك فأجاب إسماعيل أباه قائلة يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحه ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله من فوائد الآيات من مظاهر الإنعام على نوح نجاة نوح ومن آمن معه وجعل ذريةه وجعل وجعل ذريةه أصول البشر والأعراق والأجناس وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن أفعال الإنسان يخلق يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره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 فَلَمَّا خَضَعَ لِلَّهِ وانقاد له وَضَعَ إِبْرَاهِيمُ ابنه على جانب جبهته لِيُنَفِّذَ مَا أُمِرَ به من ذَبْحِهِ وناديناه أي يا إبراهيم, ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين قد حققت الرؤية التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجز المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائذ إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا له الاختبار الواضح وقد نجح إبراهيم فيه وفديناه بذبح عظيم وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه وتركنا عليه في الآخرين وأبقين على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة سلام على إبراهيم تحية من, من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة كذا أديك المحسنين كما جازينا إبراهيم هذا كما جازنا إبراهيم هذا الجزاء كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجاز المحسنين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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وأنزلنا عليه وعلى وأنزلنا عليه وعلى بنيه إسحاق بركة منا فأكثرنا لهما النعم ومنها تكثير ولدهما ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم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 سلام على موسى وهارون تحيه من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه إن كذلك نجزي المحسنين كما جزين موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجز المحسنين بطاعتهم لربهم إنهما من عبادنا المؤمنين إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم وَإِنَّ ان لَمِنَ المرسلين وَإِنَّ ان لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ من ربه انعم الله عليه بالنبوة وَالرِّسَالَةِ إِذْ قَالَ ألا تتقون إذ قال لقومه تَتَّقُونَ تتقون قَالَ قال الَّذِينَ الذين ارسل مِنْ من بني يَا يا قومي تَتَّقُونَ تتقون الله بامتثال اوامره و التوحيد و نواهيه ومنها الشرك اتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين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 إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فإنه ناجم من الاحضار إلى العذاب وتركنا عليه في الآخرين وبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة سلام على إلياس تحيه من الله وثناء على الياس إن كذلك نجزي المحسنين إن كما, كما جازينا الياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين، إن إلías من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم. وإن لوطا لمين المرسلين، وإن لوطا لمين، وإن لو رسل الله الذين أرسلهم إلى أخوامهم مبشرين ونذيرين. إذ نرجينا وأهله أجمعين، أذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قومه. إلا امرأة إلا عجوزا خلابرين إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم لكونها, لكونها كانت كافره مثلهم ثم دمرنا الاخرين ثم اهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وإنكم يا أهل مكة لا تمرون على منازلهم في أسفلكم إلى الشام في وقت الصباح وبالليل أفلا تعقلون وتمرون عليها وتمرون عليها كذلك ليلا فلتعقلون وتتعظون بما أذل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبق إليها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 فأوشكت السفينة أن تغرق امتلائها، فاقترب الركاب ليلقوا بعضهم خوفاً من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب، فكان يونس, فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فألقوه في البحر. فالتقاه الحوت وهو مليم، فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلع. فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلع. وهو آت بما يلام عليه لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به ولولا تسبيحه في بحر الحوت لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرة فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فألقينه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت، وأنبتنا عليه شجرة من وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها.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 اسال يا محمد المشركين سؤال انكار اتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبوهم وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم اي قسمه هذه ام خلقن الملائكه اناثا وهم شاهدون كيف زعموا ان الملائكه اناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوا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 افلا تذكرون افلا تتذكرون بطولان ما انتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد فانكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين أم لكم حجه جليه وبرهان واضح من كتاب بذلك او رسول أم لكم سلطان مبين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 وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله ولقد علمت الملائكة أن الله سيح ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب الجن هنا بمعنى الملائكة يعني جن بمعنى غاب يعني شيء غائب عن عن الأنظار سبحان الله عما يصفون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 وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته وإنا نحن الصافون لا نحن المسبحون وإن نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعود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 مصلخه وان كان احنا وصلنا خلصنا الايه كما الايه هذه الايه من 167 ل 170 وان كان وليقولون لو ان عندنا ذكر من الاولين لكن عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ذي الايه اللي احنا قراناها او قرانا شرحها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ولقد سبقت ولقد سبقت كلمةنا لرسلنا إنهم منصرون على أعدائهم بما من الله عليهم من ال بما من الله عليهم به من الحجة والقوة وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فتولى عنهم حتى حين فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم وأبصرهم فسوف يبصرون وأنظرهم, وأنظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرون حين لا ينفعهم فسيبصرون حين لا ينفعهم ابصار أفبعذابنا يستعجلون أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم فبئس الصباح صباحهم وتولى عنهم حتى حين وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم وابصر فسوف يبصرون وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزه ربك يا محمد رب القوة وتقدس عما يصفوه به المشركون من صفات النقص وسلام على المرسلين وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام والحمد لله رب العالمين وثنأ كله لله سبحانه فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه من فوائد الآيات سنة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة وفي الآيات بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله أنه غالب منصور في الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحده وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم من إضلال الضالين المضلين هنا بفضل الله سورة الصفات. سور ذات المقاطع القصيرة بتكون مجهدة متعبة جدا في في القراءة. يعني تقرأ الآية وبعدين تروح تقرأ شرحها وبعدين ترجع تاني ف... يعني الواحد بيزال يعني. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صاد سورة صاد سورة مكية من مقاصد السورة ذكر المخاصمه بالباطل وعاقبتها صاد تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة أقسم بالقرآن المجتمل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 كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعه الاستغاثة منها بيصل صباحه بالضمن وليس بالكسر زك الله خير أخي أبو وسيد زك الله خير طبعا يعني لا لست من أهل اللغة ولكن يعني أشتهد بما أستطيع وطبعا مع السرعة فالواحد أو قاد بين يعني ما بالحاشي يعربوا ماشيا زك الله خير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 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلها واحدا لا إله غيره إن صنيعه هذا لغاية إن صنيعه هذا لغاية في العجب وانطلق الملأ منهم أنيمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق أشرافهم وكبراءهم قائلين لأتباعهم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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقهم من الجنود التي كذبت رسلها كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولئك الأحزاب وكذبت ثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب اولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابة وإن تأخر إلى حين وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها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 غلبت المقاييس المدية في أذهان المشركين برغبتهم في نزول الوحي على السادة والكبراء سبب إعراض الكفار عن الإيمان التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب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 إن سخرنا الجبال مع داود يسبحنا بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق وطير محشورة كل له أواب وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 إذ دخلوا ففز... دخل على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمانا بعضنا على بعض فاحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشطيق واهدنا إلى سواء الصراط إذ دخل على داود فجأة فارتاع من دخوله معرية فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه فلما تبين لهم ارتياعه قال فلما تبين لهم ارتياعه قال لا تخف فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال أحد الخصمين لداود عليه السلام إن هذا الرجل أخي له تسع وتسعون نعجة وهي نعجة واحدة فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الشركاء, وإن كثير من الشركاء لا يعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاؤهم ولا يظلمونهم والمتصفون بذلك قليل وأيقن داود عليه السلام أن ما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا فاستجبنا له فغفرنا له ذلك وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن المصير في الآخرة. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكوا إن جعلناك خليفة في الأرض بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داود انا صيرناك خليفه في الارض تنفذ الاحكام والقضايا الدينيه والدنيويه فاقض بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بان تميل مع احد الخصمين لقرابه او صداقه او تميل عنه لعداوه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 استدل بعض العلماء بقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة وما خلقنا السماء الأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون انها فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وسوء و... وظن السوء بالله او ظن بالله ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره وجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى بل يجاز الله المؤمنين الأتخياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبر آياته وليتذكر أولو الألباب إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معنيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة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 ردوها علي فاتفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوا ردوا على علي هذه الخيل فردوها علي فبدأ يضربها فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها. فبدأ يضرب بالسوق سوق سوقها وأعناقها. ولقد فتن سليمان ليمان على كرسيه جسدا ثم اناب ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملك على كرسي ملكه شيطان متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم عاد الله لسليمان ملكه ثم عاد الله لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي من بعدي إنك أنت الوهاب قال سليمان يا رب اغفر لي ذنوبي واعطيني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي إنك يا رب كثير العطاء عظيم الجود فسخرنا لمدريحة جري بأمره رخاء حيث أصاب فاستجبنا له وذللنا له ريحه قاد بأمره لينة لا زعزعت لا زعزعت فيها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 وآخرين مقرنين في الأصفاد ومن الشياطين مردة سخر له فهم موثقون في الأغلال لا فهم موثق فهم موثقون في لا يستطيعون التحرك هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يا سليمان هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منها منا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 وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه اني اصابني الشيطان بأمر متعب معذب بأمر متعب معذب بأمر متعب معذب بأمر متعب معذب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فقلنا له يضرب برجلك الأرض فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذى أو فيذهب ما به من الضر والأذى من فوائد الآيات الحث على تذبر القرآن في الآيات دليل على أنه بحسب, سلام بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قصة سليمان عليه السلام ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره وليتذكر أصحاب العقول الراجحة إن أن عاقبة الصبر الفرج والثواب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها مئة جلدة قلنا له, خذ يا أيوب قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها ابرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته فأخذ بحزمة شماريخ فضربها به فأخذ بحزمة شماريخة فضربها بها إن وجدناه صابرا على ما بتليناه به نعم العبد هو إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم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 وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الأخيرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل بها ودعوة الناس إلى العمل لها وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لم لمين لممن لطاعتنا وإنهم عندنا لممن استفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس لحمل رسالتنا وتبليغها للناس وتبليغها للناس طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد لأن صلاة التهجد خلاص إن شاء الله نلتقي معكم بعد ساعةنا الآن ساعة سانية عشر تقريبا بتوقيت مكة مرحبا بجميع الإخوة وبرك الله فيكم مشينا نقدر إحنا يعني المواد شوية صعبة. ااا أما في جمال صعب ان احنا نقرأ ثلاث كاملة في ساعتين يعني بهذه الطريقة فأنا بحاول يعني أسدد أوقاتي نقرأ خراءة كده ممتعة شوية وشوية بنق من سريعة لكن مش هنعرف نقرأ كده.